ات التجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مردوا على فاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وَاَخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرُ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 توبه عن عباده وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وسترى دون إلى عالم الغيب والشهادة فيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ وَأَخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِنْ مَا يُعْذِبُهُمْ وَإِنْ مَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ والله عليم حكيم